إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 تلك حدود الله، وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِّلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتذنا لهم عذابا أليما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 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجي وآتيتم إحداهن قطراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بتهانو وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آفاؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لرجال نصيب من ما اكتسب ولنساء نصيب من ما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء علما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 أنفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ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 اَرَأَيْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمْ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ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 من الذين هادو يحرفون الكلم أم ما وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورعنا لي بالسنتهم وطعنا في الدين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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سواهما فنردها على اذبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان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 أولئك الذين لعنهم الله وَمِن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُقْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ بِفَضْلٍ فَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ ثَوَّابًا رَّحِيمًا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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليثني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرّكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعوده على جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة ولا تهلو في بيت غاى القوم إن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 ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 إِذَا دَعَوْا لِمِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءَ إِن يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٌ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَكِيرًا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 وترغبون أن تكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءوا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك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 إنت بدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، إن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا وَقَدِيرًا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 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم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 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ما خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاء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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم